يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين صبي دمع على فارس الفرسان عسب عيام غاب ع السبع يوم غاب تبكي على الأوطان يا عين يا عين يا عين يا عين شوفي هذا شوفي هذا الزمن وفي هذا الزمن يقودوا منهو خان ومناضل بينعدم برصاص غدر خوان ما هربكي يا وطن أبو ما هربكي يا وطن القائد المقدام اللي بلحظة غدر انعدم لكنه سيف منهان منهان يا يا سيف ما يوم الهان يا تراك الغار الضمي جماله بالشديان يا خلط الصن في الشد يا سيف ما يوم الهان يا تراك الغار الضمي جماله بالشديان يمضحب بعمرك وجبابك خلف صوار السجون يا حيف شو خانك يا فرح تخسون يا شمال مكتوب عضوابك شمال أبو الجديان يا شمال مكتوب شمال أبو الجديان يا خير تصل في ويا سيفنا يوم يا الغزي يا صامد يا مودي عناش من القار ثوار مكبر ونعان دمك فرس الفرسان إيش قال يا صامد يا مودي عناش من القار ثوار مكبر ونعان دمك فرس الفرسان يا الفاتح في خربم تارك ورجالك بتشيل حمال كتابنا تكمل مشوار بتحرير الأوطان Got يا كتاب الفتح اشتد ويا نار الثورة لك يا أخوي فديتك بعمري انا مجد ابو الجديان يا, يا كتاب الفتح اشتد و نار الثورة يا انا مجد الجديان كاتب وبدم أنا حب الفاتح ماتو اسمك عاتق عبد البارودي يا أبو ماهر بالدم مكتوب اسمك عاتق عبد البارودي يا أبو ماهر بالدم مكتوب يا خالد قص في الشتوى. عدمني لك خل الظلم ألوان أبو ماهر بقلبنا عايش للتوراة قصة وعنوان. عدمني لك خل الظلم ألوان أبو ماهر بقلبنا عايش للتوراة قصة وعنوان. هي زمان إش هد عالينا إش هد عا غدر الخلان وعدامه الفرسان. يطلب الآن الضمني شو هدا يا امين سر الشامات يا عايش في قلوب ولادك ثوره برود وبركات قال شو هدا يا سر الشامك يا, يا عايش بقلوب اولادك ثوره برود وبركان يوم ما راح الباطل عنا تبكي على سما وطن بحور العين في الجنة ساكن يا ابو الجياد